بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ما أعبد بسم الله الرحمن الرحيم كن يا أيها الكافرون لا ما لا اعبدون ولا أنتم عابدون ما اعبدوا ولا انا عابد لكم <تصفيق> دينكم <تصفيق> وليكم لكم دينكم وليدين فستبقى في خميام ربك صدق الله العظيم الفاتح